Iyvon kőskedem? Én ér! اخدتني في اللحظة من غير ولا صوت وانا عندي ملاحظة شيسو باريكيوت مش شايف غيرها طبا روح انال مين طبا اكلمها ولا اكلم جمعت الجرقة ولقتني ضروح بتقدم خطوة وانا روحي بتروح وفلاص هحكي لها جه حد غريب من قدها اخدها طلع عليها De ahol a szemem van, ott a szíve. De a szemem a szíve. De a a a a Hát